أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون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 وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنْ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَطْفَأَكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ 117. ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسوزا وهو كظيم 118. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين 119. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم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 بل قالوا إنا وجرنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم